وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر فالله يملي وينذر املاء غيري مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر فالله يملي وينذر املاء غير مكصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم اي منكر من كل قوم ومع شر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويضفر أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر الله, الله الله الله اعلى وأكبر الله الله الله أكوى وأقدر الله أعلى وأكبر الله أكوى وأقدر كم قلة ربي رعها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر كم قلة ليست تذكر ربي رعها وكثر في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر بدينها وتذكر بربها وتؤزر نبيها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر بدينها وتذكر برب بها وتؤزر نبيها حيث يأمر بالمال والنفس تنصر وفي المكاره تصبر حتى أتاها المبشر وقال يا عبد أبشر ويا مبلغ كبر وناد في كل معشر رأس البغاة تكسر والفتح كالسير يهدر وفي الممالك يعبر والفتح كالسير يهدر وفي الممالك يعبر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤذر للمسلمين تحدر قضاه ربي وقدر والدين في الأرض يزهر أنعم بنصر مؤزر للمسلمين تحدر قضاه ربي وقدر الله, الله الله الله أعلى وأكبر الله الله الله أكوى وأقدر الله الله الله, الله, الله Achterkant staat de Allah.